فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الآخرة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأخصقوا إن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 قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خيرا منهم ولا وَلَا نِسَاءٍ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم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 كريو وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عظيم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم ت